الخير فقال ماري لا ولودود أم كان إلى الغائبين؟ لا أستذل ولا شديدا أو لأزحم أو سمك سويع بعيد فقال احق بما لم تحق به وجئتك من تبا بنبا يقين